الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد له الحمد كله وبيده الخير كله واليه يرجع الامر كله على نيته وسره له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى إذ بها بعد الله المعتصم وعليها المعول في المغنم والفكاك من المغرم من لزمها وفق وسدد ومن غفل عنها فقد غفل إلى ضيعه والعاقبة للمتقين أيها الناس إن من المعلوم بداهة أن المجتمعات كلما كانت بسيطة محدودة كلما قلت تكاليف العمل لديها وأجزأها اليسير منه بما يغطي احتياجاتها المتواضعة وكلما كبرت المجتمعات وتكاثرت كلما عظمت المسؤولية وتعددت كلما عظمت المسؤولية وتعددت المطالب. واتسع مجال النقد والبحث عن الجودة والإتقان وحيث إننا نعيش في عالم يهيج بثورة المتطلبات العملية على كافة مستوياتها دينية كانت أو دنيوية فإننا بحاجة إلى أن نفهم معيارا له الأثر البالغ في تحديد مستوى الكفاءة والرضا عن الحال في تحديد مستوى الكفاءه والرضا بالحال والشعور بان المجتمع يصنف ضمن المجتمعات الايجابيه لا السلبيه الا وهو معيار الاتقان عباد الله اننا ايها المسلمون نسمع رجع الصدى بين الحين والاخر للتأفف من مستوى الاتقان في مفاهيم العمل والانتاج لدى المجتمعات المسلمه بل لا نبعد النجعه لو قلنا ان مجتمعاتنا المسلمه احوج ما تكون الى تغير جذري في مفاهيم العمل وأهمية الإنتاج, واهميه الانتاج المتقن لكل عمل نقوم به في حياتنا العمليه وان من المؤسف ان نرى في واقعنا تصورات خاطئه لا تفرق بين التكامل كقيمه حياتيه اجتماعيه وبين التكاسل كعيب سلوكي وبما ان العلم والتعليم هما مقبض الرحى للمجتمعات المتقدمه فان التعليم العام المتوسط منه والعالي في المجتمعات المسلمه يفتقران الى صقل وتجليه ليتضح معنى الاتقان لدى ممارسيه من كافه الطبقات العلميه حيث توارى الاتقان وراء اسوار شاهقه متخلفا الى الوراء مع ان الخطى الى الامام غير ان المشي مشي رواح لا مشي غدو فضرب التسيب باطنابه على الاهمال والتقصير وقصور التطلع والرضا بان ضل مع الخوالف في ميادين التقدم والاتقان بل أصبح الإهمال وضعف الهمة طاردين لخلق الاتقان من مفاهيمنا وضمائرنا. وطبقنا بذلك المفهوم السائد أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، أن العملة تطرد العملة الجيدة من السوق. فتقدم الرخيص، فتقدم الرخيص الضعيف على الغالي المتقن. وإن مما يزيد شدة الأسف. اننا شعوب ومجتمعات مسلمه تدين بدين الاتقان دين العمل والنجاح دين العمل للدنيا والأخرى دين الحث على مكابده الحياه واستسهال الصعاب دين الفأل والامل والأمل المحمود الذي يبلغ بالمجتمع المجد بعد ان يلعق الصبر مرات ولا يكاد يصيغ وحيث ان حال واقعنا هو ما نرى فاننا نرجع السبب في ذلكم الى ان العمل قد حرم قد حرم دفع ومسانده القيم الاسلاميه الحاثه على الاحسان والاتقان بل ربما اختص الشعور بل ربما اختفى الشعور اصلا لدى بعض الافراد وهم كثر بان الاتقان من اهم اسس التربيه الاسلاميه اذ لا يكفي الفرد ان يؤدي العمل فحسب بل لا بد أن يكون صحيحا ولا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا كان متقنا وبهذا يتضح أن الإتقان في الإسلام ليس هدفا سلوكيا قاصرا على الفرد فحسب بل هو سمة حضارية تقدمية للمجتمع المسلم تنمحي بسببه بعض السلوكيات البغيضة كالفوضى واللامبالاه مبالاة والغش والتقصير بل ينمحي بسببه مفهوم الأنى أو بعبارةٍ أخرى عدم مجاوزة الذات بمعنى أن العمل لن يكون متقناً ما لم يقتصر نفعه على ذات المتقن وحده وهذه الصفة هي إحدى صرخات السياسة الفرعونية ما أريكم إلا ما أرى ونحن في هذا الصدد نريد أن نوقظ الضمير المسلم ليكون حياً يمارس دور الحكم الداخلي على النفس الا وهو دور الرقيب والواعظ اثناء العمل لان ايقاظ الضمير الضمير لم تتوجه له الميادين التعليميه في غالب المجتمعات المسلمه حيث رؤي حيث رؤي ان انتاج التعليم في المجتمعات الاسلاميه قد افرز اجساما مفرغه وضمائر نائمه فانعكس ذلك تماما على الجوده والاتقان والجزاء من جنس العمل ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال تجدون الناس كابل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة رواه مسلم ومن هنا نعلم عباد الله أن سبب تأخر المجتمعات المسلمة في أهم مجالات الحياة إنما هو بسبب فقدان الإتقان وضحالة المهارة والعجز عن ملاحقه السباق الحديث في ميادين الثقافه والصناعه والمهاره التي تعود بالنفع العام على المسلمين وتجعلهم في مقدمه امم الارض بعد ان تاخروا عن سبقهم الذي كانوا عليه في القرون الاولى لان العصر الحديث يتطلب مستوى رفيعا من التخصص المثمر الاتقان الفاقد الشيء لا يعطيه بل لا يحسن الشيء من لا يفهمه أو من لنس من بابته ولقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله حين قال ومن تكلم في غير فنه اتى بالعجائب ولو, ولو لم يكن لمواكبة الزمن في آلاته وتقنياته وإتقانها معنى لما أمر الله به عباده في قوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالنبل لا يقاوم المدفع والرمح لا يرد صاروخا كما ان المشي على الاقدام ليس كركوب الدابه وليس الماشي كالجاري وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب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 في ابان هذا الضعف في الانتاج والعمل والعمل المتقن لدى المسلمين سمعت اصوات هالها لها التقدم الاجنبي عنها وظنوه بدعا من قبل انفسهم وما علموا ان ما بايديهم انما هو ثمار وخراج ما فعلوه من تركه الامه الاسلاميه التي وقعت بين ايديهم يوما ما واصبحت هذه الاصوات تمجد ما لدى أولئك مما يسمى بالجودة النوعية والتميز، وما علم أولئك أن هذا كله قد سبقهم فيه، قد سبقهم فيه الإسلام بقرون، بل إن معيار الجودة لدى المسلمين غير معيار الجودة لدى غيرهم، لأن الجودة لدى أولئك منطلقها مادي صرف، بخلاف الجودة لدى المسلمين. فان منطلقها دنيوي واخروي لقوله تعالى ليبلواكم ايكم احسن عملا وفسر ذلك اهل العلم بانه العمل الذي يكون خالصا صوابا فالخالص اخروي والصواب هو الاتقان غير ان من تبعيتنا أننا لا نعجب إلا بما عند غيرنا اننا لا نعجب الا بما عند غيرنا ولو كان اصله في ديننا فيغتر البعض بمصطلح الجوده والتميز لكون الاجنبي ارتضى له هذا المسمى دون اكتراث او افتخار بان مصطلح الاتقان قد سبق بقرون في ديننا الحنيف ولو لم يأتي في الاتقان والحظ عليه الا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على ان الله يحب اتقان العمل لكفى به حاضا وحاثا فقد روى احد الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازه فانتهي بالجنازه الى القبر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سووا لحد هذا حتى ظن الناس انه سنه فالتفت اليهم فقال اما ان هذا لا ينفع الميت ولا يضره ولكن الله يحب من العامل اذا عمل ان يحسن وفي لفظ ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه رواه البيهقي فانظروا يا رعاكم الله كيف امر بالاتقان حتى في هذا الموضع الذي لا يضر الميت فيه سقط عليه التراب ام لا اذ ماضى الرشاه سلخها بعد ذبحها ولكنه التوجيه ولكنه التوجيه بالاتقان وتنميته لدى الضمير المسلم الواعي ليكن دافعا قويا في الدعوه الى احسان العمل وإيجادته أيًّا كان فإذا كان في القبر وحال الموت فإذا كان في القبر وحال الموت ففي ما هو أكبر منه أولى وأجدر ويأخذ من هذا الحديث فوائد منها أن الله يحب الإتقان ومنها أن الإتقان والحث عليه ليس مقتصرا على أمور العبادة فحسب بل يمتد حتى يصل الأمور الدنيوية ومنها شعور المسلم بالإنجاز السليم وأنه عمل ما يحبه الله وأنه بإتقانه راضٍ عن نفسه بعدم التقصير ولقد أحسن من قال إذا عمل المرء المكلف مرةً عملاً فإن العيب ألا يحسنه فقد ذكر المختار أن إلهنا يحب لعبد خافه أن يتقنه ثم إن الإتقان في الشريعة الإسلامية قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وكلها داله على محبته والحظ عليه في جوانب كثيره فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه مسلم وفي الحديث الصحيح في ذبح البهائم واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وفي الصلاه يؤم القوم اقراهم لكتاب الله وفي قراءه القران الذي يقرا القران وهو ماهر به مع السفره الكرام البرره وفي قصه مشروعيه الاذان حينما راى عبد الله بن زيد الرؤيا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم القه على بلال فانه اندى منك صوتا وهذا اعتبار وتقديم للاتقان والنصوص في ذلك كثيره كثيره جدا ليس هذا محل بسطها اذ يكفي من القلاده ما احاط بالعنق فهل يعي المسلمون قيمة هذا المفهوم في شريعتهم وهل يسعون بعد هذا الفهم إلى تفعيله في أوساطهم وبالاخص الأوساط التعليمية الأوساط العلمية والتعليمية التي تنطلق منها مجالات العمل وسوقه من صناعات وإنجازات ومهارات هذا هو المؤمل ولعل القادم أفضل والله الموفق وعليه التكلان هذا وصل رحمكم الله على خير البريه